وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اسألك اللهم أن تجرنا من النار بمنك وكرمك هذا درسنا الأول من هذه الدورة التمهيدية التي نعقدها بإذن الله عز وجل تمهيدا. لما سيأتي من تدارسنا للفقه المالكي على بعض المتون المختاره التي سيأتينا درسها في وقته ان شاء الله تبارك وتعالى وهذه الدوره التمهيديه نود من خلالها ان نؤهل طالب العلم المتابع لهذه الدروس لكي يكون عنده معرفه بالفقه المالكي بالمذهب المالكي بالامام مالك بخصوصيات هذا المذهب فيكون بذلك مقبلا على دروسه على بصيره عارفا بما هو مقدم عليه متمكنا ان شاء الله تعالى من خصوصيات هذا المذهب وما يتميز به عن غيره من المدارس والمذاهب الفقهية فسنجعل في هذه الدورة مجالا لدرس افتتاحي هو درسنا لهذا اليوم نذكر فيه بعض المباحث المتعلقة بالفقه من حيث هو بتعريفه بفضله بتطوره بالمدارس التي فيه بطرق دراسته ونحو ذلك من المباحث ثم نتطرق ان شاء الله لترجمه الامام مالك في درس خاص بذلك وبعد ذلك نذكر تطور وانتشار الفقه المالكي والمدارس التي تكون هذا الفقه وهذا المذهب وخصوصيات نذكر خصوصيات هذه المدارس ثم نذكر الأصول المالكية أي الأصول التي يعتمد عليها الإمام مالك ويعتمد عليها فقهاء المالكية في استنباط الأحكام الشرعية وهذه الأصول منها ما هو مشترك بين المالكيه وغيرهم ومنها ما هو من خصائص المذهب المالكي ونخصص أيضا درسا إن شاء الله تعالى لمصادر المذهب المالكي أي للكتب التي يعتمد عليها في دراسة هذا المذهب وهي كتب كثيرة جدا ولكن سنقتصر على ذكر أهمها والإشارة إلى ما تختص به هذه الكتب بحسب المراحل التي تنتمي إليها. أما اليوم فكما ذكرت لكم نبدأ بدرس تمهيدي عن الفقه ونشأته وتطوره و. فضله والاختلاف الواقع فيه ونحو ذلك من الأمور فأما الفقه في اللغة فهو الفهم كما في قول الله عز وجل يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أي ما نفهم وأما في الاصطلاح فقد تعارف والصلح علماء أصول الفقه على تعريف الفقه بتعريف شامل جامع مانع على طريقة المناطقة في هذا الباب وهو التعريف الذي ذكره جماعة من أهل الأصول واشتهر اشتهارا بالغا حتى صار عمدة عند المتأخرين وهو الذي ذكر صاحب جمع الجوامع في الأصول تاج الدين السبكي وغيره من علماء أصول الفقه وهو الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أبلتها التفصيلية الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية فقالنا العلم بالأحكام العلم بالأحكام العلم هذا واضح بعض العلماء يقولون نعرفة الأحكام بعضهم يقول العلم بالأحكام لا نخوض في هذا الخلاف إذ فائدته قليله لكن الذي يهمنا الآن الأحكام فالأحكام جمع حكم والحكم هو النسبة بين الشيئين كقولنا مثلا الشمس مضيئة هذه فيها نسبة فيها حكم حكمنا على الشمس بكونها مضيئة حكمنا على الشمس بالإضاءة وبعبارة أخرى نسبنا الإضاءة إلى الشمس وكقولنا الفاعل مرفوع هذا عند النحات فنسبنا الرفع إلى الفاعل وحكمنا على الفاعل بكونه مرفوعا وكقولنا الصلاة واجبة فحكمنا على الصلاة بالوجوب او نسبنا الوجوب إلى الصلاة وهكذا كل نسبة بين شيئين تسمى حكما وقد يكون هذا الحكم شرعيا او غير شرعي لكننا وهذا الحكم الذي نسميه الآن الحكم قد اذا اردنا أن نيسر الأمور او ان نجعل شيئا من العلائق بين العلوم المختلفه نقول ان ما نسميه الان الحكم يمكن أن يصطلح عليه بالإسناد في علم البلاغة المسند والمسند إليه او يمكن أن يصطلح عليه بالموضوع والمحمول عند المناطق أو بدرجة أقل أن والخبر عند النحات ولكن على كل حال ليس مترادفين. لا يوجد طرادف بين المعنيين من كل وجه هذا الحكم لكن كما ذكرت لكم الأحكام قد تكون شرعية وقد تكون غير الشرعية فذلك أخرجنا كل ما ليس شرعيا بقولنا العلم بالاحكام الشرعية فأخرجنا ما ليس شرعيا من الأحكام أخرجنا الأحكام الاصطلاحيه كقولنا الفاعل مرفوع هذا اصطلاح النحات وأخرجنا الأحكام الحسيه كقولنا الشمس مضيئه فإن هذا ما عرفناه من جهة الشرع لم نعرفه من جهة الشرع وإنما عرفناه بالحس فنظرنا بحاسة البصر إلى الشمس فرأيناها مضيئة فحكمنا على الشمس بالإضعاء وأخرجنا الأحكام العقلية كقيلهم مثلا الجزء أصغر من الكل هذا الحكم او هذه النسبة مسألة عقلية لا تدرك بالحس ولا بالاصطلاح ولا بالشرعي وإنما هي من المدركات العقلية فأخرجنا هذا كله وبقي لنا الأحكام الشرعية كقولنا الصلاة واجبة مثلا ولكن هذه الأحكام الشرعية منها ما هو اعتقادي ومنها ما هو عملي بتعبير آخر منها ما هو متعلق بعلم العقائد والتوحيد والذي قد يسميه بعض الناس علم الكلام ونحن نفضل علم التوحيد او علم العقائد او علم العقيدة ومنها ما هو متعلق بعلم الفروع بالعمليات بعلم الفقه فنخرج كل ما ليس من العمليات كل ما ليس من الفروع نخرجه بقولنا العلم بالأحكام الشرعية العملية فأخرجنا الأحكام الاعتقادية كلها اذا هذا هو التعريف وصلنا فيه إلى العملية ثم قال في التعريف المكتسب من أدلتها التفصيلية قال المكتسب أخرجنا بذلك العلم غير المكتسب كعلم الله عز وجل وكعلم علم الملائكه ذلك مما لا يحدث عن اكتساب ولا يكون عن جهد انا اذا اردت ان اعرف ان مثلا ان الشيء هنا نجس او غير نجس ابذل لذلك جهدا استنباطيا من الكتاب أو من السنة او غير ذلك من الأدلة يأكتسب هذا العلم وهذا دير الفقيه أما العلم الذي لا يكون عن اكتساب فهذا لا يدخل في هذا الباب ثم هذا الاكتساب وهو الذي قد يسمى اجتهادا أو استنباطا يكون من الدليل التفصيلي لا من الدليل الإجمالي فإن الادله نوعان دليل اجمالي ودليل تفصيلي مثال الدليل الإجمالي الأمر حقيقة في الوجوب هذا تعبير المحققين من الأصولين أو الأمر يفيد الوجوب او الأمر يقتضي الوجوب هذا دليل إجمالي ينبرج تحته من الادله التفصيلية ما لا يحصى من الفروع اما الدليل التفصيلي فهو مثلا ايه قرانيه اقيموا الصلاه اي جزء من ايه او أي حديث نبوي صلوا كما رايتموني اصلي او قياس او الى غير ذلك من الادله التفصيليه تلتقيه يستنبط الحكم يكتسب العلم بالحكم من الدليل التفصيلي ولكن لا بد أن يستعمل الدليل الإجمالي فهو الفقيه لا بد له أن يستند في فقهه على علم أصول الفقه كما لا يخفى عليكم فإذا الفقيه يأخذ الأدلة الإجمالية التي هي مبحث علم أصول الفقه ويستعملها في اكتساب الاحكام الأحكام من الأدلة التفصيلية. وبالمثال يتضح هذا المعنى مثلا هذا فقيه يريد أن يستنبط شكم الصلاة كيف يفعل يأتي إلى الدليل التفصيلي الذي هو مثلا وأقيم الصلاة فيقول هذا دليل تفصيلي أقيم الصلاة هذا امر ثم يستعمل دليلاً إجمالياً عرفه من علم أصول الفقه وهو مثلا الأمر يفيد الوجود ويستنبط من هذين يعني يجعل الدليل التفصيلي مقدمة أولى ويجعل الدليل الإجمالية مقدمة ثانية ويجمع بين هاتين المقدمتين في قياس منطقي من الشكل الأول فيستخرج بذلك الحكم الشرعي الذي هو وجوب الصلاة اقيم الصلاة أمره والأمر يفيد الوجوب إذن الصلاة واجبة هذا انا وجه الاختصار طريقة عمل الفقيه. فالفقيه لا بد أن يستعمل علم أصول الفقه لأن فيه الدلائل الإجمالية بخلاف الأصولي بخلاف الأصولي فالأصول فيه يعني نظريا إلا عمليا العلوم كلها تختلط يستفيد الناس يستفيد أهل كل علم من علوم الآخرين ولكن نظريا الأصولي لا يحتاج إلى الفقه لأن الأصولي يأتي بالدلائل الإجمالية وهذه الدلائل الإجمالية يأتي بها مثلا من العقل أو من اللغة أو نحو ذلك لكنه لا يستعمل الدلائل التفصيلية لتحصل الدلائل الإجمالية هذا الأصل وهذا الذي ينبغي أن يكون بخلاف الفقيس إنه يحتاج إلى كلام الأصولي ويحتاج إلى أدلة الأصولي التي هي الأدلة الإجمالية هذا تعريف الفقه بعد ذلك ينبغي أن نعلم بأن الفقه من أجل العلوم الشرعية الحقيقة كل العلوم الشرعية مفيده نافئة ولا يكون الطالب العلمي ناقصا في علم من هذه العلوم الشرعية إلا ظهر الضيم على علمه بشكل من الأشكال فإذا نقص طالب العلم في التفسير ظهر العيب. إذا نقص في علم أصول الفقه ظهر العيب اذا كان ضعيفا او كانت معرفته بالحديث سطحيه ظهر عيبه إذا كان ضعيفا في النحو او في الصرف او في علوم اللغه بصفه عامه ظهر عيبه وهكذا العلوم الشرعيه كلها ينبغي ان يعتني بها طالب العلم لكن لا شك انه يتخصص في بعض العلوم لكن ينبغي أن يكون مشاركا ملما مطلعا على كل العلوم الشرعيه فكل العلوم مفيدة نافعة لكن لا شك أن الفقه من أجل هذه العلوم وأعظمها وأكثرها نفعا بل لو قلنا إن حاجة الناس إلى علم الفقه أكثر وأكبر من حاجتهم إلى غيرهم من العلوم لما أبعدنا وأنت شاهد هذا من نفسك انظر إلى عوام المسلمين من حولك فلن تجدهم يسألونك عن مسائل النحو او الصرف او حتى عن مسائل التفسير او دقائق علم مصطلح الحديث أو عن علم أصل الفقه أغلب أسئلة العوام وأغلب حاجاتهم اليومية هي في مسائل فقهية فرعية لذلك نبغي ينبغي أن نلبي هذه الحاجة في الناس ويربغي أن يكون طالب العلم على دراية بعلم الفقه ليستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة ويستطيع أن يفتي الناس بحسب ما يعني يتأتى له من ذلك ويستطيع أن إذا وصل إلى درجة معينة يستطيع أن يستهدى في النوازل التي تظهر كل يوم وتستحدث كل دقيقة هذه النواج الكثيرة في المعاملات وفي أشياء كثيرة لا تتعرض تحصى فهذا كله لا يدرك إلا بعلم الفقه الله عز وجل يقول وما كان المؤمنون لينثروا كافة فلولا نصر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون فجعل الله عز وجل ولاية الإنذار جعلها لاهل الفقه للذين تفقهوا في الدين وهذه هي الإنذار والدعوة هذه في الأصل هي مهمة الانبياء فالفقيه اذا يقوم بشيء هو من عمل الأنبياء ولذلك جعل العلماء والفقهاء ورثه الأنبياء والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا في الدين لا شك أن هذا من أعضل الأدلة على فضل علم الفقه من حيث هو على أننا لا شك أننا نفهم من الفقه في الدين شيئا أعم من الفقه بالمعنى الاصطلاحي ولكن لا شك أن الفقه بالمعنى الاصطلاحي داخل دخولا أولويا في هذا الحديث لأن الفقه بالمعنى الاصطلاحي هو من أعظم الفقه في الدين ثم يكفينا في فضل الفقه أن أنه علم نبوي وأن كل ما ورد من الأدلة في فضل العلم، في فضل طلب العلم، وفي فضل تعليم العلم ونشر العلم، كل ما ورد من ذلك فإنه متناول للفقه على وجه الخصوص. يشمل العلم على جهة العموم ويشمل الفقه على جهة الخصوص. فكل الأدلة الدالة على فضل العلم دالة على فضل الفقه. وأيضاً مما يدل على فضل الفقه. أنه مهمة الصحابة رضوان الله تعالى عليه فقد كان جمع من الصحابة فقهاء مفتين، فقد ذكر ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى الذين حفظت عنهم الفتوى من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرهم يعني، فكانوا نحو مائة وثلاثين من الصحابة لا شك أن منهم المكسرين ومنهم المتوسطين ومنهم دون ذلك فطبقة المكسرين يجعلها ابن حزم يجعل فيها ابن حزم سبعة من الصحابة هم عمر وعلي رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين و عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والأنصاري زيد بن ثاب فهؤلاء سبعة يذكرهم ابن حزم فتاوى كل واحد يمكن أن تجمع فيه مجلد كما يقول ابن حزم رحمه الله ثم بعد ذلك هؤلاء المتوسط وهؤلاء الجماعة ثم المقلون من الفتوى وهم الذين يعني المقلون حين نقول إنهم مقلون أي بحسب ما وصل إلينا بحسب ما نقل إلينا فالذي يروى عن الواحد منهم مسألة أو مسألتان ونحو ذلك ولكن لا شك أنه إذا وصلنا من ذلك مسألة أو مسألتان فلا يعني أن كل فتواه في حياته كلها لا تتجاوز هذه المسألة أو هاتين المسألتين ليس الأمر كذاك لكن هذا كله أمر نسبي فهم مقلون بحسب ما نقل إلينا وهم مقلون بالإضافة وبالنسبة إلى من هم أكثر منهم فتياء ما فالفقه اذا نشأ من عهد الصحابة رضوان الله عليهم و مر بأطوار متعددة منذ عصر النبوة وعصر الصحابة رضوان الله عليهم إلى وقتنا هذا فكان عصر الصحابة اولا وكان الصحابة ابتداء المجتمعين في مهبط الوحي في المدينة النبوية في زمن أبو بكر وفي زمن عمر وكان عمر رضي الله عنه يضل بهم فلا يقبل أن ينتشروا في الانصار فكان الفقه والحديث كله مجتمعا في المدينة لكن بعد وفاة عمر رضي الله عنه انتشر الصحابة في البلاد فكان منهم من ذهب إلى العراق وكان منهم من بقي في المدينة وكان منهم من ذهب إلى الشام وهكذا فاذا انتشار الصحابة في البلدان نتج عنه أنه انتشرت المدارس الفقهية وانتشرت الفتوى المختلفة او المتباينة فاجتهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلدانهم التي استقروا بها بحسب النوازل التي رأوها أمامهم فأهل المدينة اجتهدوا كعبد الله بن عمر مثلا وأهل العراق اجتهدوا كعبد الله المسعود مسعود وكعلي بن أبي طالب وهكذا وكان لكل واحد من هؤلاء الصحابة تلاميذ كثيرين فنشأ من تلمذة التابعين على هؤلاء الصحابة المتفرقين في الأمصار مدارس فقهيه بينها شيء من التباين والاختلاف إذا كان هذا أول ما وقع من الاختلاف في الفقه ومن ظهور المدارس الفقهية المختلفة والاختلاف في الفروع له أسباب متعددة وقد ذكر الشيخ الإسلامي ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الموسوم برفع الملام عن الائمه العلام مجموعه من الأسباب التي ادت إلى وقوع هذا الاختلاف بين الائمه المجتهدين لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه الاسباب يمكن الرجوع اليها في هذا الكتاب او ايضا في الكتاب الاخر كتاب الانصاف في بيان اسباب الاختلاف فهو معتمد الى حد كبير على كتاب رفع الملام لكن يمكن أن نذكر بعض الامثله او بعض الاسباب فمن ذلك مثلا أن يكون صحابي قد سمع حكما في قضية معينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون الصحابي الآخر لم يسمع الحكم او لم يسمع الفتوى، فيجتهد برأيه. فإذا اجتهد برأيه يمكن أن يكون اجتهاده موافقا للحديث الذي سمعه الأول، ويمكن أن لا يكون موافقا له. فينشأ من ذلك اختلاف بين هذين الصحابيين وينشأ منه اختلاف بين تلامذه الصحابيين إذ كل واحد منهم ينتهي إلى ما سمع هذا سمع صحابيا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك سمع صحابيا يجتهد رأيه في تلك المسألة وقد يقع غير ذلك يمكن أن يبلغ الصحابي الحديث ولكن لا يقع على وجه يحصل له به يقين او غلبة هن كما حدث في حديث فاطمة بنت قايس حين شهدت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية أن المطلقة الثلاثا أن المطلقة ثلاثا لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة لكن عمر بن الخطاب لم يقبل هذا ويمكن الرجوع إلى بعض الكتب المفصلة التي تذكر الأسباب من مثل هذا ومن أسباب الاختلاف أيضا أن يرى بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا معينا فيحمله بعضهم على أنه صاعة من الطاعات وقربة من القربات ويحمله الآخرون على أنه من قبيل المباحات فلذلك أمثلة وتعرفون أن عبد الله بن عمر أن هذه المسألة من مواطن الاختلاف بين عمر وابنه رضي الله عنهما فإن عبد الله بن عمر كان يتحرى بعض المنازل التي نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يظهر لغيره من الصحابة وجه كون ذلك النزول سنة أو قربة وكان عمر على خلاف مذهب ابنه في هذه الأمور، ولشيخ الإسلام رحمه الله بيانا جيدا للفرق بين هذين المذهبين. وهناك أسباب أخرى للاختلاف كالسهو والنسيان هذا موجود ويقع قد وقع لبعض الصحابة. كما وقع مثلاً لعبد الله بن عمر أنه كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وانكرت عليه عائشة ذلك وكما وقع في قضية حديث إن الميت لو يعذبوا ببكاء أهله ما وقع بين ابن عمر وعائشة في الموضوع فقد حكمت عائشة على قول ابن عمر في المسألة بأنه وزن في ذلك أو قد يقع الاختلاف في الجمع بين المختلفين فمثلا في قضية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة أذينها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة فذهب جماعة إلى تعمين هذا الحكم ورأى آخرون من الصحابة ومن تبعهم من العلماء إلى التفريق بين ما كان في في العمران أي ما كان داخل البنيان وما كان خارجه وجمع بين الأحاديث لأنه رأى هذا النهي يتعارض مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما لما صعد إلى بيت حفصة فوجد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حاجات المستقل المستقل المستدبل القبلة مستقبل الشام فجمع بعضهم بين الحديثين بالتفريق يقولون أنه مختص بالصحراء وما كان من المراحب داخل البنيان فإنه لا بأس بالاستقبال والاستذباب هذه المسألة سنراها إن شاء الله تعالى في موضوعها ونذكر ما قاله العلماء فيها لكن المقصود عندنا هنا أن هذا من أسباب الاختلاف الأسباب الأخرى متعددة يمكن الرجوع اليها في مضانها تفرق الصحابه إذن في الامصار واختلفت مناهجهم في الاجتهاد وفي الفتوى وعقد عنهم التابعون فظهرت اتجاهات فقهيه مختلفة لكن اشهر هذه الاتجاهات اثنان الاتجاه الاول هو مدرسة الحجاز والثاني هو مدرسة العراق. الحجاز يشمل مكة والمدينة والمدينة على وجه الخصوص، ومدرسة العراق تشمل الكوفة والبصرة والكوفة على وجه الخصوص. ومن هذين الاتجاهين كان الفقه كله فظهر من تلاميذ عبد الله بن مسعود في الكوفة جمع من العلماء من التابعين ومن تبعه إلى أن استقرت أغلب مذاهبهم وأقوالهم وفتاواهم عند الإمام المجتهد أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تبارك وتعالى وقد ولد سنة ثمانين وتوفي سنة مائة وخمسين للوجرة وهو أول الأئمة المجتهدين في ترتيب الوفاة في الترتيب الزمني وبالمقابل ظهر بالمدينه امام اخر يمثل فقه الحجاز وفقه المدينه على وجه الخصوص واشتهر اشتهارا بالغا وهو الامام مالك بن انس مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي الذي ولد سنه وتسعين على الاشهر وتوفي سنه 200 وتوفي سنه مائه وسبعين فإذا هذا الحد وجد عندنا مذهبان فقهيان احدهما يمثل العراق وفقهه الثاني يمثل الحجاز وفقهه ثم جاء امام اخر راى ان اهل الكوفة او اهل العراق قد يستطيلون بعض الشيء على شجاعيينا لانهم اهل مناظره وجدل ولان اهل الشجاعي في الغالب يكتفون باتباع الآثار ووجد هذا الامام ان طريقه الضبط لهذه الفقه ولهذه الفروع إنما تكون بضبط الأصول. التي تبنى عليها هذه الفروع فجاء الإمام الشافعي محمد بن إدريس المولود في سنة وفاة أبي الحنيسة المولود سنة 150 والذي توفي سنة 204 من هجر. جاء الإمام الشافعي فقعد القواعد ووضع الأصول لهذا الفن وليس معنى ذلك أن الفقهاء قبله لم يكن لهم أصول ولم تكن لهم قواعد هذا غير صحيح ولكن لم تكن مدونة على الصحيح وإن قيل بأن أبا حنيث تدون في ذلك لكن الصحيح والمشهور عند العلماء أن أول من دون في علم أصول فقه إنما هو الشافعي فالشافعي إذن كانه جاء ليوازن بين هذين الجناحين للفقه جناح أهل العراق وجناح أهل المدينة وليضع الأصول والمناهج والقواعد التي تضبط هذا الفن ثم جاء الإمام المبجل الذي احيا الاستدلال بالآثار وأحيى فقه الصحابة وهو الإمام أحمد بن حنبل ابن هلال الشيباني حنا الله سبحانه وتعالى الذي توفي سنة 241 للهجرة فهذا الإمام كان هو الإمام الرابع وبه ختمت هذه السلسلة الزهدية من الأئمة المشتهدين ولا يعني ذلك أن هذا كان مقصورا على هؤلاء الأربعة كلا قد كان في زمنهم جماعة من المجتهدين وحتى بعدهم جماعة من المجتهدين كسفيان الثوري والأمام الأوزاعي بالشام سفيان الثوري بالعراق والأمام الأوزاعي بالشام وكليت بن سعد بالنصر وعبد الله بن مبارك والأمام الطبري المفسر في بعد وخلق من المجتهدين لكن الله تعالى وضع القبول لأربعة منهم فاندمجت في مذاهبهم مذاهب الأئمة الآخرين كما تجد مثلا أن كثيرا من اسحاق إسحاق بنراهويت داخلة في مذهب الحنابلة لأنها مشابهة في كثير من الأحيان لأقوال الإمام أحمد فانقرضت مذاهب الآخرين لأن تلامذتهم لن يقوموا بها ولأن الله عز وجل يكتب لها البقاء يعني أهم شيء في الحقيقة وأهم سبب إنما هو أن الله عز وجل يكتب القبول لبعض المذاهب ولبعض الأئمة ولبعض الكتب تجد الشخصين يكتبان أو العالمين يكتبان كتابين في وقت واحد في موضوع واحد بدرجة متقاربة من العلم ومن الكفاءة ف يضع الله القبول على أحدهما سيشتهر اشتهارا بارغا ولا لا يشتهر الآخر بل قد ينقرض بل قد يضيع ولا يوجد له نسخة واحدة في بعد هذا من توفيق الله عز وجل الله عز وجل وضع القبول لهؤلاء الأربعة ولمذاهبهم فانتشرت انتشارا بارغا وكثر التلاميذ والمخرجون والمجتهدون المقيدون فيما انقربت المذاهب الأخرى ولم يوجد من المذاهب مذهب يمكنه أن ينافس هذه الأربعة حاش المذهب الظاهري وفي الحقيقة كان المذهب الظاهري سينقرض لولا أن قيض الله عز وجل له الإمام ابن حزم الأنبروسية فإنه أحياه وذب عنه وألف في أصوله وصنف في فروعه حتى صار لهذا المذهب موع وجود بين المذاهب الأخرى ونوع منافسة كان يقري عن المذاهب الأخرى في كفرة الكتب والمصنفات والاجتهار وغير ذلك من الأمور فإذن بعد مرحلة الاجتهاد المطلق هذه وجدت مراحل أخرى لأن الاجتهاد كما يذكر الأصوليون درجات فقد يكون مطلقا كاجتهاب أبي الحنيثة ومالك والشافعي وأحمد وقد يكون غير مطلق فالمشتهدون كما يقولون على درجات وهي في الحقيقه ست درجات الدرجة الأولى من درجات الاجتهاد هي المجتهد المستقل، وهم الذين يستقلون بوضع قواعدهم لأنفسهم يبنون عليها الثقة كأئلة المذاهب الأربعة إذن هم اجتهدون يستقلون بوضع القواعد أفهم؟ ثم الدرسة الثانية المجتهد المطلق غير المستقيل وهو المجتهد الذي فيه شروط الاجتهاد المطلق ولكنه لم يبتكر قواعد لنفسه وإنما سلك طريق إمام من أئمة المذاهب فابي يوسف ومحمد بن, حسن بن الحسن الشيباني وزفر بن الهدي إذا قرنوا مع أبي الحنيفة فهؤلاء الثلاثة عندهم أدوات الاجتهاد المطلق ولكنهم ليسوا على درجة المجتهد المستقل لما ليست لهم ضوابط وقواعد خاصة بهم وإنما هم ينتسبون مجملا إلى أبي حنيفة وكما في النظر المالكي كما سيئتنا إن شاء الله تعالى كحابة بن القاسم وأشهب وهو من ائمه المالكية وكالبويطي مثلا والمزني من الشافعي وهكذا هذه الدرجة الثانية وأن الدرجة الثالثة فهي درجة المجتهد المقيد وهو المجتهد في المسائل التي لا نص فيها عن إلام المذهب يجتهد في المسائل التي لا نص فيها عن صاحب المذهب وقد يسمى مجتهد تخريج لأنه يخرج على أصول إيمانه فيخرج ما لم ينس عليه الإيمان على الأقوال التي نص عليها الإيمان ويسمى ذلك وجها في المذهب لذلك قد يسمى هذا المجتهد من أصحاب الوجوه وهذا كثير في عند الشافية والحنابلة، ولكن أيضا يمكن أن نعد منهم في المالكيه ابن أبي زيد الملقب بمالك الصغير صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيروان وكالأذهب وغيرهما وفي كل مذهب يمكن أن نجد أصحاب هذه الدرجة ثم الدرجة الرابعة هي درجة نجتهد الترجيح وهو في الحقيقة الذي همه أن يرجح بين الأقوال المتعارضة داخل المذهب يرجح بين أقوال الإمام المتعارضة يرجح بين ما قاله الإمام وما قاله غيره من الأئمة داخل المذهب يفضل بعض الأقوال على غيرها ويشهر بعض الأقوال كما يفعل الخليل بن إسحاق عند المالكية يرجح بعض الأقوال ويشنهر بعض الأقوال داخلها المذهب نعم ثم الدرجة الخامسة مجتهد الفتياء وهو الذي يحفظ المذهب ويفهمه ويميز بين ما كان منه قوياً وما كان ضعيفاً وبين الراجح والمرجوح منه ولكن يضعف عن ذكر الادله نحن نتجه الآن نحو التقليد هذا يضعف في ميدان الاستدلال وفي ميدان القياس والاستنباط فهذا هو حال المتأخرين كأصحاب المتون عند المتأخرين ما هو؟ ثم أخيرا الطبقة او درجة المقلدين هم الذين لا يفرقون بين قوي وضعيف ولم يميزون بين راجح ومرجوح هؤلاء هم المقلدون. على كل حال هذا هو التفريق أو هذا التقسيم هو المشهور عند العلماء ولكن ليس مجمعا عليه عندهم فإنما هذا هو المشهور نفهم من ذلك إذن أن مرحلة الاجتهاد المطلق ثلاثها مراحل فوجد بعد مرحلة المجتهدين من الأئمة الاربعه وجد بعد ذلك مرحلة فيها التلامذة المباشرون المجتهدون المقيدون وبعد ذلك أصحاب الوجوه والتخريج فوجد خلق من الأئمة يمتد زمانهم تقريبا على وجه التقريب لا على وجه التحديد إلى القرب تقريبا السابع أو الثامن وبعد ذلك بدأت مرحلة الجمود وصار الناس يجترون نتونا معينة وكتبا مختفرة لا يجاوزونها إلى غيرها وصاروا يقلدون بعض المتأخرين من مجتهدي الترجيح كما فعل المالكيه عند تقليدهم للإمام خليل رحمه الله تعالى فلا تتعود تجد المتأخرين يرتفعون إلى نجم أعلى من خليل في المرتبة. لا تجدون يرجعون مثلا إلى ابن رشد أو إلى اللخمي او إلى ابن أبي زيد. فضلا عن أن يرجعوا إلى أمثال أشهد وابن وهم وأصبح فضلا عن الرجوع مباشرة إلى الإمام مالك. فضلا عن الرجوع إلى الكتاب والسنة. فصار الناس جانبين على فقه المختصرات وفقه المتون والشروح والحواشي وكانت هذه مرحلة كئيبة في تاريخ الفقه الإسلامي مرحلة الجمود وليست خاصة بالفقه في الحقيقة كل العلوم الشرعية توقفت تقريبا في القرن السابع او الثامن في هذه المرحلة تقريبا ولم يعد فيها إبداع لا في الحديث ولا في التفسير ولا في الفقه ولا في الأصول ولا في علوم العربية لا يوجد شيء جديد وإنما هو متون تعاد وتكرر ولذلك دخل علينا الداخل من هذه الناحية ففي هذه الفترة في هذه المدة الزمنية تطور الأوروبيون وتطور الغربيون وصاروا قدما في الأخذ بأسباب بالأسباب الكونية المفضية إلى التقدم والرقي والحضارة ونحن جمدنا على علومنا الأولى حتى ما كان ما كان من احتلال أجنبي ومن تغرب ومن بعد عن المعين الصافي الذي يؤخذ منه هذا الدين وجاء هذا العصر ف. لا يمكن أن نقول إن هنا إن هنالك إحياء حقيقيا لأنفق، ولكن هنالك محاولات للخروج من الجمود، وبعض هذه المحاولات تحتاج إلى شيء من الإصلاح ومن الترتيب ومن التشذيب. لكي لا تؤدي إلى عكس المقصود بها فمثلا لما كانت بدعه التعصب المذهبي طاغيه في الازمنه المتأخرة وجدت بدعه اخرى ترد عليها وهي بدعه تصدر الجاهل ردا على تعصب المتعصب ففي القرون الماضية كان عندنا التعصب لهذه المذاهب الأربعة وقد كان يصل التعصب إلى درجات قبيحة من عدم صلاة المنتسب إلى مذهب وراء المنتسب إلى مذهب آخر بل قد يصل إلى العداية والخصام بل إلى الكتاب خاصة إذا اجتمع مع الخلاف الفقهي خلاف عقدي كما يحدث في مسألة الاستثناء في الإيمان وهي مسألة عقدية بين الحنفية والشافعية أو في مسائل الأسماء والصفات بين بعض المنتسبين إلى المذهب الحربري وبعض المنتسبين إلى المذهب الشافعي وهكذا والمالكية أبعد الناس عن هذا لأنهم كانت لهم دولهم وأماكن وجودهم التي يسيطرون عليها سيطرة تامة ولا يزحمهم فيها أحد كما وقعت الغرب الإسلامي مثلا لكن هذا موجود هذا التعصب المقيت اراد بعض الناس في هذا الزمان أن يردوا عليه لكن بعض المتصدرين للاستنباط مباشره من الكتاب والسنه وللاجتهاد المطلق قد يكونون لم يصلوا بعد الى الدرجه التي تؤهلهم لهذا الاستنباط ولهذا الاجتهاد المطلق فحدثت امور شائنه وفتاوى شازة وجرأ ذلك بعض العلمانيين وبعض المتغربين والليبراليين على وبعض الذين يسمون المفكرين يعني مفك... يقال مفكر إسلامي فجرأهم هذا على أن يتصدروا أيضا وأن يفتو كذلك وأن يكتبوا في الفقه كذلك فصرنا نرى المفكر الإسلامي الذي هو في الفقه لا يعد لا في العير ولا في النسير يفتي ويكتب ويحرر ويصنبط وما جرأه على هذا إلا وجود بعض العلماء الذين فتحوا هذا الباب على مصراعيه. فنحن نقول إن هذه المذاهب الأربع فيها خير كثير بل نقول إنه من النادر أن يكون الحق خارج هذه المذاهب الأربع. لا نقول إن ذلك محال ولكن قليل ونادر كما في مثلا مسألة الطلاق الثلاث أو الحلف بالطلاق الطلاق الثلاث في مغزين واحد والحلف بالطلاق نحن ذلك يعني قد يكون الحق فيها خارج المذاهب الأربعة ولكن مع ذلك الغالب أن الحق يكون داخل هذه المذاهب الأربعة وهذه المذاهب لكل مذهب منها خصائص تميزه بحيث ما نقص عند هذا المذهب وأهله تجده موجودا في المذهب الآخر فمثلا نجد الحنفية من خصائصهم استعمال القياس القوة في القياس واستعمال الاستحسان والاستنباط الحسن في الفقه وقد يكون عندهم نقص مثلا في أبواب الآثار والأحاديث وغير ذلك نجد المالكية يختصون بعمل أهل المدينة يختصون بالمصلحة، المصلحة المصلة على وجه الخصوص، هذا من أقوى أدلتهم عندهم مثلا قوة في مجال القضاء والوثائق والشروط لأن المذهب المالكيه من المذاهب التي حكمت كثيرا واستعمل في القضاء كثيرا نجد المذهب الشافعي من أكثر المذاهب حرصا على إبطال الأدلة المختلفة فيها فهو بعد المذهب الظاهري مباشرة في هذا المجال عند الشافعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس فقط ولا يزيدون على الظاهريه إلا بالقياس ويبطلون ما سوى ذلك من الاستحسان وصد ذرائع والمصلحة والصوصة وحول ذلك فعندهم قوة في هذا المجال وقوة في استعمال الحديث أروا وفي الاستنضاق منه نجد عند الحنابلة قوة في الاعتباد بأقوال الصحابة وبالآثار الصليهية عن الصحابة والتابعين وغيرهم وأيضا يستعملون المصلحة مثلهم مثل المالكية نجد عند الظاهرية تعظيم الحديث النبوي وتعظيم السنة وأصلا ما نفق مذهب الظاهرية وكلام ابن الحزم إلا لتعظيمه جيل السنة إلا لو لم يكن عنده من تعظيم السنة ما كان لما نفق علمه عند العلماء مطلقا لكن الرجل عنده تعظيم للسنة وعنده تعظيم للأحاديث وللاثار عن الصحابة والتابعين فلأجل ذلك استمر فقهه وصير ما لحد الآن ما, زن ما, ما نزال يستفيد من فقهه فالمقصود أن هذه النذاهدة كلها مستفاد منها ولا ينبغي أن يحملنا التعصب لمذهب من المذاهب على أن نقول انه الحق الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ابدا وايضا لا نقول إن هذه المذاهب كلها لا تسوى شيئا ابدا وانما نتوسط فنقول إن الحق لا يعدو هذه المذاهب الاربعه إلا لماما وهؤلاء الذين أخطأوا من أهل هذه المذاهب ما أخطأوا عمدا وإنما أخطأوا لسبب من الأسباب التي من أجلها يكونون معذورين إن شاء الله تبارك وتعالى أمام الله عز وجل ونستفيد من هذه المذاهب ولا نبطلها ونأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بالأذى التي التي كل واحد كل أهل مذهبين بهذا نجد أنهم لا يوجد عندهم قول غفل من الدليل لكن قد يكون هذا الدليل ضعيفا في بعض الأحيان وأيضا هنا مسألة نريد أن نذكر بها أنفسنا وإخواننا من الطلبة وهي التفريق بين المحدث والفقيه فليس كل محدث فقيها ولا كل فقيه محدث المحدث الأصل فيه أنه يجمع الأحاديث يجمع السنن ويحققها وينقحها، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون قويا في الاستنباط منها وفهم دلالاتها والفقيث الأصل فيه أنه يعتمد على كلام المحدث يقول له المحدث هذا الحديث صحيح فيستنبط منه الفقيه ما يلزم منه. المسائل والاقوال والاحكام وغيرها، وذلك اشتهر عن ابن وهب رحمه الله تعالى تلميذ مالك انه قال لولا مالك والليث هلكت كنت اظن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به فهذا يدل على ان المحدث محتاج الى الفقيه واذا قمنا نجد بعض المحدثين الذين لم يكن فقهاء، وقد نجد الفقيه وهو ليس قويا في الحديث بد أن نفرق بين الأمرين مع أنه قد يوجد من يجمع بينهما فمالك كان محدثا وفقيها لكن ليست هذه قاعدة مضطردة وإنما هذا قد يكون استثناء ولا يلزم أن يجتمع الأمران وايضا مسألة نذكر بها في معنى الدليل وهو أن الدليل لا يلزم أن يكون من السنة فقط وهذا من أعلى من الاخطاء التي تقع لبعض طلبة العلم يقول المسألة الفلانية قال بها الفقيه الفلاني وليس له عليها دليل سبحان الله فإذا قالها بالتشهي قالها بالهوى ما يمكن إلا أن يكون عدواً لله إلا أن يكون ذنديقة يحكم في دين الله عز وجل بمحض الهوى ابدا إذن هو عنده دليل، لكن ليبقى هذا الطالب إنه إن ذلك الفقيه ليس له دليل في المسألة، لأنه يظن الدليل حديثا فقط، والأدلة ليست هي السنة فقط، وليست من السنة فقط. هنالك أدلة متفق عليها إجمالا، وهي الكتاب والسنة وإن كان يعني طريقة الاستنباط منهما ليست متفقا عليها. يعني الظاهر والنص وغير ذلك هذه المسائل فيها أخذ ورد بين العلماء والمفهوم ودلاله المفهوم والمفاهيم التي يؤخذ بها ويحتج بها والمفاهيم التي لا يحتج بها هذا مع أننا في طار الكتاب السنه لكن يعني المسألة ليست بهذا بهذه السهولة بعد ذلك هناك الإجماع هناك القياس وينكره الظاهرية ثم هناك ادله أخرى كصديف رائع والاستحسان وقول الصحابي والعرف والمصلحة المرسلة وغير ذلك فهذه الأدلة موجودة والمذاهب متفارطة في الأخذ بها وكالاشتجاج مثلا بالحديث المرسل كثير من الفقهاء المتقدمين يحتجون بالحديث المرسل بعض الطلب في هذا العصر لم استقر لديه في درسي علم الحديث أن الحديث المرسل حديث ضعيف واستقر لدي انه لا يجوز الاخذ بالفقه يجوز <تصفيق> استنباط الفقه من الحديث الضعيف صار يذكر على من يستدل بالحديث المرسل والحق أن كثيرا من الفقهاء المتقدمين يستدلون بالاحاديث المرسل والامام الشافعي له في ذلك ضابط معروفه ذكرها في كتابه الرساله وفي غيرها فاذا لا ينبغي ان نهمل هذه الادله والذي وقع لبعض المعاصرين أنه حين أهمل الأدلة الأخرى صار الدليل عنده الحديث فقط فإذا جاء إلى مسألة ولم يجد فيها حديثا ماذا يقول؟ يقول نستصحب البراءة الأصلية فنتج عن ذلك تضخم دليل استصحاب الأصل فتضخم هذا الدليل الذي هو الاستصحاب لعدم وجود الأدلة الأخرى هذه طريقة الشوكاني مثلا من تبعه من المعاصري يقول المساله ليس في حديث ما الاصل الأصل ما استصحب الضراءة الشيء الفلاني مباح هذه طريقة وهذه الطريقة ليست مسلوكة عند فقهائنا وعلمائنا المتقدمين ليس الأمر كذلك بل قد قرر الأصوليون أن الاستصحاب هو أضعف الأدلة يعني هو آخر الأدلة لما تمر على الأدلة كلها ولا يبقى لك منها شيء عند ذلك تلجأ إلى استصحاب الأصل ونتج عن هذه الطريقة لبعض المعاصرين والمتأخرين أقوال شاذة كثيرة لا داعي إلى ذكرها نختم إذن بذكر بعض الطرق التي يمكن أن نتعلم الفقه بها فهناك طرق غير سليمة يتبعها بعض الطلبة في هذا العصر من ذلك طريقه جرب الموسوعات الفقهية يعني هذا الطالب يبدأ مباشرة ما عنده علم بالفقه فيبدأ مباشرة بكتاب المغني لابن قدامى لأنه يسمع أن هذا كتاب عجيب عظيم جامع مانع وهذا كله صحيح كتاب المغني من أفضل ما ألف في الفقه الإسلامي يسمع ذلك من بعض العلماء فيبدأ القراءه في المغني وهذه الطريقة لا تفيد شيئا. وغاية ما في الأمر أنه يحصل نتفاً من العلم كأنه لم يستطيع أن يحفظ المغني وهو في مجلدات ضخمة كثيرة وغاية الأمر أنه سيأخذ نتفه من هنا وأخرى من هناك ولن يحصل علماً يعني ستمر عليه الشهور فيسأل عن مسألة لا يبقى له منها شيء بكثرة الأقوال وكثرة المدارك المختلفة والمآخذ المتباينة سيبقى له في ذهني شيء واحد عن هذه المسألة ما هو؟ في المسألة خلاف هذا الذي سيبقى له سيبقى له في المسألة خلاف طيب نعم في خلاف لكن ما قولك في المسألة لن يبقى له شيء هذه طريقة لا تلائم المبتدئ المبتدئ عليه أن يتدرج في العلم ليس هذا خطا بالفقه في كل العلوم عليه أن يتدرج إذا وصل مرتبة عالية يمكنه أن يقرأ المغني والمجموعة وما يشاعر من الكتب المتقدمة لكن أن يبدأ بالمغني المغني خطأ أيضا من الطرق غير السليمة أنه يدرس الفقه عن طريق متن من متون المتأخرين غير المتنبهدين كالدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى هذا فيه نظر لا لأن الشوكاني ليس عالماً وليس إماماً بل هو عالم وإمام ولكن مثل هذا وهذا مثل الدرى الجبهية مثلاً للشوكاني أنا درسته درسته ودرسته في منذ سنوات بعيدة ولكن ظهر لي أن هذه الطريقة ليست ملائمة لانه هو يزعم الإمام الشوكاني رحمه الله أنه يأخذ مثله من ما صح من الحديث فقط يعني يزعم أنه يترك الأشياء غير الصحيحة وغير السليمة وغير الراجحة ولكن هذا غير الصحيح في حقيقة الأمر لا نعد أن نكون قد تركنا متون المذاهب وأخذنا مذهبيا آخر هو مذهب الشوكاني تركنا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيثة وأخذنا مذهب الشوكاني لان ما في الدرر الدهيه ليس ما صح من الحديث وانما فهم الشوكاني للحديث ما فهمه الشوكاني رحمه الله من الحديث هو الذي دبج وجمع في متن الدرر الدهيه لذلك لا ننصح ايضا بهذه الطريقه ولا ننصح بطريقه اخرى يسلكها بعض الناس ياخذ متن مثل مذهبيه متن مثل الرساله ويدرسه لكنه في الحقيقة لا يدرسه على طريقة المالكية ولا يذكر أدلة المالكية وإنما همه يعني الرسالة عنده فقط كالركيزه يأتي قال ابن أبي زيد كذا وكذا ولا يهتم بما قاله ولم قاله ومن أين أتا وما دليله والخلاف داخل المذهب هذا كله ليهمه وإنما يقول الراجع كذا وكذا أين الراجح؟ الراجع هو الذي يرجح الصنعاني أو الشوكاني أو فلان أو علاء نفهم؟ هذه طريقة يرسلين لأنها في الحقيقة في مظهرها فقه المذهبي وفي باطنها ليست فقه المذهبي وهذه الطريقة تقع لكثير من الذين يدرسون المتون الحبلية في بلاد الشق نرى كثيرا من الناس يدرسون ذا المستقنع مثلا ولكن عند التحقيق قل من يدرس زاد المستقنع على طريقة الحنابلة على الطريقة المذهبية السليمة التي تؤتي أكلها يعني زاد المستقنع عندهم ذريعة فقط لدراسة الفقه وهو هو يدرس الراجح عنده أو الراجح عند شيخه ولكن مرتبا على أبواب زاد المستقنع وهناك طريقة لا نقول عنها إنها باطلة ولكنها طريقة مكملة للفقه المذهبي وهي طريقة التفقه عن طريق أحاديث الأحكام تشرح عمدت الأحكام او شرح دروغ المرام او شرح منطقة الأخبار وهي لذلك من الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام هذه طريقة لا نقول باطلة أبدا يعني فيها سلائد ولكن ظنها لا تناسب المبتدئ بل عليها أن تكون مكملة لما يدرسه المبتدئ المبتدئ عليه أن يدرس متناً مذهبياً بدليله لأننا لسنا متعبدين بكلام الرجال وإنما نحن متعبدون بالدليل الشرعي فيدرس المتن بأذلته ويكمل دراسته بدراسة متن من متون أحاديث الأحكام كعودة الأحكام أو بلوغ المرامي أو غيره فإذا الطريقة المثلى التي نحبها ونرجو الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا سلوكها هي دراسة المتون المذهبية بالتدرج مثلا نحن اخترنا المذهب المالكي ندرس المثل المختصر الذي كان يدرسه الناس يدرس الناس للاطفال مثل ابن عاشر بعدها مثل الرسالة ثم ننظر فيها بعد الله أعلم هل سنزيد مثل آخر أم لا ونتدرج ونذكر لا نخوض في الخلاف الطويل العريض وإنما نذكر كلام صاحب المتن ونذكر دليله ونشير إلى الخلاف مجملا ونحفظ المتن لأن الحفظ لأن العلم ذهب به الحفظ والذي يحفظ حجة على الذي لا يحفظ وهكذا نستمر ونطعم دراستنا بالأدلة من الكتاب من السنة من القياس من الأدلة الأخرى المختلفة فيها وهكذا نتدرج ونسير خطوة تلو الأخرى إلى أن نصل إلى مرادنا ومبتغانا بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل هذه الكلمات نافعة لي ولكم وإن شاء الله تبارك وتعالى غدا درسنا الثاني نخصصه إن شاء الله لترجمة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى اسال الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين